يَعْلِفُونَ دِلاَهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ ذالك الخزي العظيم ذالك الخزي العظيم يحلم المنافقون ان تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم يحلم المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنزئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون اللَّهُ لِيُذِيقَهُم مِّنْ عَذَابٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَنعَد قُلْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قُلْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَع ذاذير قد كثرتم بعد ايمانكم لا تعتبرن قد كثرتم بعد ايمانكم ان عصى عن طائفه منكم نعذب طائفه نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعذب طائفة وَإمُون فِي قاتُ بَعبُ مِن بَع هللمونَ فقونَ وَمُونَ فيِي قاتُ بَعذُدَ يَأمُرونَ بِلِمُ كَرِ وَيَن هَونَ يقونَ بِمُونكَر وَيَنهَونَ عَ النعَ فِي وَيَقُِعونَ أَذبون َسُ اللهَّ فَنَت يَهُم نَسُل الله فَنَت يَغون إِ المُنَافقينَهُ مِفَاسِقون المنافقين هم الفاتقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم قالدين فيها وعد الله المنافقين والمنافقين ارنا آر رجا كما قالين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنه الله ولعنه الله ولهم عذاب مهيم ولهم عذاب